إِنَّ فرحون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستعيي نساءهم إنه كان من المفسدين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 إن فرعون وامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو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 وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصعون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 ودخل المدينه على اي غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه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 فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أَتُرِيدُ أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمر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 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقالهما ثم تولى إلى الغل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فخير فجاءته احدى ما تمشي على الاستياء ان قالت ان ابي يذرك ليجزيك اجر ما تقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القفص قال لا تخف نجوت من القوم الوالمين قالت إحداغما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن اشق عليك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 فلما قضى موسى الْأَجَلَ وسار بِأَهْلِهِ آنَسَ من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إِنِّي آنست نارا فعلي آتيكم منها بخبر أو مِنَ من النار لعلكم تصلون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 فَلَمَّا رَأَتَ تَزْكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُذِبَ ولم وَلَمْ يا يَا مُوسَى ولا وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمنين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 انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون وأخي هارون هو أفصع مني لسانا فأرسله ما لذ أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوا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 موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سعر مفترى وما سمعنا بهذا في آبى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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان فاجعل لي صوحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأغنه من الكاببين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أَنَّهُمْ إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عَاقِبَةُ الظالمين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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الْأُولَى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 بكتاب من عند الله هو أبدا منه ما تتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعدهم يتذكرون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 اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سمعوا اللغو أَعْرَضُوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إِنَّكَ لا تهدي من أَحْبَبْتَ ولكن الله يهدي من يشاء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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا من لدنا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ بطرت مَعِيشَتَهَا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 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع العيات الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين 117. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 118. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل اذعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب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 فَأَمَّا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلئين 115. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم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 ويوم يناديهم فيقول أَيْنَ شركائي الذين كنتم تَزْعُمُونَ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 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَثَوْ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عن ذُنُوبِهِمُ الْمُجِرِمُونَ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 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون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 ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاذ قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين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 وَإِنَّكَ عن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكِ وَادْعُ إِلَى ربك وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ كل شيء نالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون